جوال تذكر يقدم يقول ابن القيم رحمه الله لا تحسب أن قول الله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم لا تظن أن هذا خاص بالآخرة هذا في الدور الثلاثة دار الدنيا دار القبر والدار الآخرة الأبرار في نعيم في الدنيا وفي القبر في الاخره تجد قد انشرح صدره استأنست نفسه فتح الله للدنيا والدين ما تجده يبتسم فرح فرحين بما آتاهم الله من فضله والله لو ما يملك من الدنيا إلا الشيء القليل والنزر اليسير لو ما يرقب من الدنيا إلا السيارات القديمة ويسكن في بيت قديم من أوسع الناس صدرا ومن أشرح الناس نفسا كما قال سبحانه فمن يرد الله أَنْ يهديه يَشْرَحْ صدره يَشْرَحْ ومن لِلْإِسْلَامِ فَمَنْ يُرِدِ يَشْرَحْ صدره يَشْرَحْ صدره لِلْإِسْلَامِ صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا يجعل صدره ضيقا حرجا ضيقا حرجاه كأنما جس على الذين لا يؤمنون وهكذا فما أكثر الآيات والأحاديث والآثار والتي تبعث في النفس الأمل فهذا الدين عظيم ورحمة الله أعظم فما ظنكم ما ظنكم برب أدخل الجنة رجلا قتل مئة نفس وما ظنكم برب أدخل الجنة رجلا لم يسجد لله سجده وما ظنكم برب أدخل الجنة امرأه بغيا بمجرد انها سقط كلب ماء، ولكن علم الله علم الله من هؤلاء صدق الاقبال والندم والانكسار والخوف منه والذل له فرحمهم برحمته نسال الله الكريم من فضله فهل تصدق مع الله وتقبل عليه ام تتكل على احاديث الرجاء والامل بدون عمل وهذا ظن البطالين المفاليس فإن الله عزيز ذو انتقام كما أنه غفور رحيم